فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ إِنِّي أَنَسْتُنَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ فِي الْمَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا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 واخيه هارون هو افصح مني لسانا فارسلهما معيارد ا فارسلهما معيارد يصدقني اني اخاف ان يكذبون وَلَ سَنَشُدُّ عضُودَكَ بِأخكَ وَنَجَعلُ لَكُمَا سُطَانَ فَلَا يَصِلونَ إلَيْكُمَا بِآياتِنَا أَتُمَا وَمَن التَّبَكُمَ الغَالِبُون فَلَمَّ جَ أَهُمُ سَ بِآياتِنَا بَيينَاتٍ قَالُوا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 فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى وانني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا وظنوا انهم إلينا لا يرجعون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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَسَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 قُل فَاتَّبِعُوا كِتَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا فَاتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ